اَأَغْنَى الصَّلاتَ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ اَأَغْنَى الصَّلاتَ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا إِنَّ قُرْآنَ